بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد قال الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام باب ما جاء في رؤيه الهلال للصوم والفطر في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطر حتى تروا فإن غما عليكم فقدروا له. نعم. وقَالَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي لَيْبْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي لَهِبْنِ عُمَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونٌ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا فَإِنْ غُمَّ أَلَيْكُمْ ف قال وحدثني عن مالك عن ثور عن زيد الدبلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا العدد 30 قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم ولا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونة. ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلالا شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليل التي تأتي قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون فإنهم يفطرون من ذلك في ذلك اليوم أيّة ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس نعم سبحانك نحمد الله نحمد ونستعين ونستغفره ونعود بالله شرفاً في سنا من سياتعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذه له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبد رسوله بعد. قال إمام معلك رحمة الله عليه كتاب الصيام الصيام لغة الإمساك قال تعالى عن مريم إني نظرت لرحمة صومة فلا نكلم اليوم إنسية أي نظرت أن أمسك عن الكلام وشرعا هو الامساك عن المفطرات تعبدا من طلوع الفجر الصادق الى مغيب الشمس شرعا هو الامساك عن المفطرات وهي كثيرة سوف تاتي الاكل والشرب تعمدا والجماع وغيرت من المفطرات تعبدا أن يكون ذلك الامساك على وجه التعبد لو أن إنسانا ترك الطعام والشراب ليست تقربا إلى الله ولكن يجي العلاج مثلا كان يكون سمينا جدا فترك الطعام والشراب لكي ينحف فهذا لا لا يسمى صياما ذلك الصيام هو الامساك عن المفطرات تعبدا لله من طلوع الفجر الصادق وقد عرفنا الفجر الصادق الى مغيب الشمس والصوم واجب دل على وجوب الكتاب والسنة والاجماع قال تعالى فمن شئد منكم في فالصوم وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر وصوم رمضان واجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان وهو يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر أربع على كل مسلم خرب لك الكافر فإن الكافر لا صيام عليه وإن صام لا يصح صيامه وإذا أسلم الكافر في رمضان فأنه يصوم ما بقي من رمضان ولا يقضي أيام السابقة فهو يجب على كل على كل مسلم بالغ أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه الصيام لكن ينبغي ليولي أمل الصغير أن يعوده على الصيام كم كان يفعل السلف الصالح أمل أصلا أنه لا يجوع عليه فلا بد أن يكون بالغا والبلوغ له علامات إما أن يبلغ خمسة عشر سنة الصغير يبلغ خمسة عشر سنة وإما أن ينبت الشعر الشعر العانة أو يحتلم إذا احتلم ولزل منه المني فهذا الدليون على البلوغ وتزيد المرأة الحيض إذا حاضت فقد بلغت فهو على كل مسلم بالغ عاقل خرج بذلك المجنون المجنون من لا عقل له فهذا لا يجب عليه الصيام ولو صام لا يصح منه ولا يدفع كفاره أما من كان عقله يأتيه تارة ويغيب تارة أخرى فهذا انجه عقله في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربع أو أكثر من ذلك يصوم الأيام التي عقله فيها موجود ويصلي وإن غاب عقله في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك فإن فإنه لا يصوم ولا يؤمر بالصيام ولا بالصلاة ولا يؤمر بالقضاء فهو على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وقولنا قادر خرج بذلك المسافر، وخرج بذلك المريض، وخرج بذلك كل من تلحق بشقه كالحامل والمرضع، فهؤلاء الغير قادر. له أن يفطر له أن يفطر والقدرة نوعان القدرة نوعان الأولى أو عدم القدرة نوعان عدم القدرة نوعان الأولى عدم القدرة أبداً عدم القدرة أبداً وهو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. لكبر سنه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لكبر سنه أو المريض الذي لا يرجى برؤه هذا غير قادر أبدا هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا أو يؤخر الاطعام إلى آخر يوم من رمضان كما فعل أنس بن مالك أرضا عنه أرضاه لما كان شيخا كبيرا ولا يستطيع الصيام كان آخر يوم من رمضان يعد طعاما لثلاثين مسكينا ويطعمهم النوع الثاني من عدم القدرة عدم القدرة مؤقتا عدم القدرة مؤقتا وهو المريض الذي يرجى برؤه والمسافر الذي سوف يعود لأهله والحامل والمرضع هذا متى ما زال عنه العذر قضى ما عليه إذا برأ المريض الذي يرجى برؤه يقضي ما عليه وإذا رجع المسافر إلى أهله يقضي ما عليه وإذا ولدت الحامل تقضي ما عليها وإذا فطمت الموضع ابنها تقضي ما عليها فلا بد من القضاء قال بابك قال باب ما جاء في رؤية الهلال رؤية الهلال مستحبة استحب طائفة من العلم أن يذهب الناس لكي يروا الهلال وقد كان الصحابة رضوان عليهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يترون الهلال كما جاء في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تراء الناس الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصامه وأمر بالصيام تراء الناس الهلال والروية تكون في آخر يوم من الشهر في آخر يوم من الشهر إذا غربت الشمس تكون على مكان مرتفع على جبل مثلا مكان مرتفع وأن يكون الجو صحو ليس فيه ضباب ولا غيوم ولا رطوبة ولا غبار أن يكون الجو صحوا وأن تكون الرؤية على يسار الشمس لا تكون فوق الشمس ولا يمين الشمس لأن الهلال يرى يسار الشمس في أول الشهر الهجري في أول الشهر الهجري يشرق القمر مع الشمس تماما يشرق القمر مع الشمس تماما في أول الشهر ويرتفعان معا ثم يرتفعان يرتفعان فإذا تقدم القمر قليلا هذا يسمى تولد يسمى تولد قد يرى بعض الناس نهارا قد يرى وكان يصعب هذا لكن قد يراه إذا رؤية نهارا فهوه للليلة إيش؟ القادمة ثم ينزل مع الشمس ينزل مع الشمس حتى يغرب معها انقرب مع الشمس تماما فهنا تصعب رؤيته ففي هذه الحالة نتم شعبان ثلاثين يوما وإن غرب القمر قبل الشمس غرب القمر قبل الشمس يكون أيضا تصعب رؤيته جدا لماذا؟ لأن قوة نور الشمس تغطي على على نور الهلال فيصعب رؤيته ونكمل الشهر ثلاثين أما إذا غربت الشمس قبل القمر فهنا يمكن أن يرى في هذه الحالة يمكن أن يرى بعد غروب الشمس بخمس دقائق يرى الهلال إذا غربت الشمس فأكدنا أنها غربت بخمس دقائق يبدأ الناس ينظرون يسالها لكن إذا حصل كسوف إذا حصل كسوف للشمس الكسوف يا أخوان دائما يحصل في آخر ليلة من الشهر ما ي... ما تكسف الشمس نصف الشهر ولا أول الشهر أبدا إنما تكسف متى في آخر ليلة من الشهر إذا كسفت الشمس وهنا أبدا ما يرى الهلال أبدا لكن كسوف الشمس يدل على أن غدا أول شهر الجديد كسوف الشمس يدل على أن غدا أول الشهر الجديد قال باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر أي رؤية هلال شوال في رمضان يثبت الصيام من رجل واحد عدل ويثبت شوال بشهادة رجلين عدلين سياغ المؤلف حديث ابن عمر مرفوعا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم أي غطي عليكم إما لغبار جاءكم غبار مثل هنا في اندونيسيا وما استطعتم أن تروا الهلال بسبب القبار او اندريسيا ما في قبار بسبب القيوم مثلا جاءتكم قيوم او جاءتكم رطوبة ولم يستطع احد ان يرى الهلال فور الناس يكملوا شعبان ثلاثين يوما قال فقدروا له اي اكملوا شعبان اذا يثبت رمضان بامرين رؤية الهلال او اكمل شعبان اما ان يرى الهلال فاذا روية الهلال يكون غدن رمضان فان لم يرى يكمل شعبان ثلاثين, ثلاثين يوما قال لا تصوموا حتى تروا الهلال اي هلال رمضان وعن عبد الله بن عمر قال, قال الشهر تسع وعشرون الشهور العربية إما 29 وإما 30 لا تنقص ولا تزيد أبدا لا تجد في الشهور العربية شهر 31 أبدا هذا في الشهور الميلادية ولا تجد في الشهور العربية شهر 28 أبدا هذا فقط في شهر فبراير فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا ولا تفطروا حتى تروه فانغم عليكم فاغدو له وعن ابن عباس مرفوعا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فنقم عليكم فأكم عدة, عدة شعبان أكم شعبان ثلاثين يوما وعن مالك انه بلغه ان الهلال رؤيا في زمن عثمان بن عفان بعشي العشي هو بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس إذا رؤي إذا الهلال نهارا وهذا يصعب جدا نادرا ما, ما يحصل ولا يراه إلا أصحاب النظر القوي أما أصحاب النظر الضعيف وأصحاب النظارات فهذا يعني يصعب عليهم أن يروه فإذا ري نهارا يكون هو للليلة القادمة بالإجمع يكون غدا واحد رمضان قال فلم يفطر عثمان حتى أمس وغابت الشمس لماذا لأنه للليلة القادمة ليس لهذه الليلة يعني رأوا النهار في آخر يوم من رمضان الهلال فيكون غدا أول الشهر الجديد قال مالك قال يحيي سمعت مالك يقول في الذي رأى رمضان وحده من رأى الهدال وحده فهذا ينبغي له أن يصوم إذا ردت شهادته لم يقبلوا شهادته فقال هذا ينبغي له أيش أن يصوم وقيل بل يفطر لقوله أنه سلم صومكم يوم يصوم الناس قال مرى هلال وحده أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان ومرى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن دخول شوال لابد فيه إيش من رؤية رجلين مالك رجح في في رمضان راه واحد عن الصوم لأن, لأن قلنا الشهر يدخل إيش مشاهدة رجل واحد أما شو أما باقي الشهور لا لابد إيش مشاهدة رجلين قال لأن الناس يتهم يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد ر رأ قد وين الهلال ومن راه الهلال شوال نهارا فيفطر ويتم صيامه صيام يومه ذلك، فإنه هو هلال الليلة التي تأتي. يقول إذا رأي الهلال نهارا تصومون، لأنه هلال ليش الليلة التي تأتي أي القادمة، لو أن اليوم آخر يوم من رمضان ورأينا الهلال في النهار نهارا. إذا رؤية نهاراً يسمى تولد تولد الهلال معنى التولد أي تقدم الهلال على الشمس أعرفت كيف؟ هذا يسمى تولد إذا تولد نهارا في آخر يوم من رمضان يكون قدم شوال ليس اليوم فاليوم تصومون كما قال مالك هنا قال ومن راه هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيامه فإنما هو هلال الليلة التي تأتي أي الليلة القادمة وهذا بالإجماع وقال مالك إذا صام الناس الناس يوم الفطر وهم يظنون أنهم الرمضان لو أن الناس ما رأوه فأكمل العدة ثلاثين يوم عدة رمضان اكمل اهل ثلاثين وقت الضحى مثلا او قبيل الزوال قبيل الزوال جاءهم رجل وقال رأيت الهلال هلال العيد ثم جاء رجل اخر وقال رأيت الهلال العيد اصول ليش رجلين هنا ثبت رئية الهلال يفطروا في حالة هذه خلاص يفطروا وغدا يصل صلاة العيد قضاء لأنه جاء ركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأينا الهلال فأفضل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يفطروا وأن يذهبوا من غدا إلى المصلى لكي يصلوا صلاة العيد فقال مالك إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنهم الرمضان فجاءهم ثبت أنه إلى الرمضان القدرية قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون يوما فأنهم يفطرون في أي ساعة غير أنهم لا يصلون إلى صلاة العيد إذا كان جاءهم بعد زوال الشمس يعني إن زائت الشمس لا يصومون يصومون غدا عفوا لا يصومون العيد لأن يخرج وقت صلاة العيد بزوال الشمس إنما يصلون غدا وضاء نعم قال رحمه الله باب من أجمع الصيام قبل الفجر قال حدثني يحيى عن مالك النافع عن, عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك نعم قال باب من أجمع الصيام قبل الفجر النية نوعان النوع الأول النية في الصوم الواجب كرمضان والكفارات وقضاء رمضان فهذه لا بد أن تكون من الليل قبل الفجر لحديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لو أن إنسانا لا يعلم أن غد رمضان ونام حتى أصبح وقيل اليوم اليوم رمضان قالوا هذا يمسك ويقضي هذا اليوم يمسك ويقضي هذا اليوم لو أن إنسانا عليه قضاء يوم من رمضان ثم أصبح نهارا وقال اليوم أريد إيش أن نقضي هذا اليوم الذي علي نقول لا لابد أن تنوي من الليل الصوم الواجب لابد أن أن ينوى له من الليل النوع الثاني صوم النوافل فهذا لا يشترط له النية من الليل إذا أصبح الإنسان وراد أن يصوم نافلة له ذلك يوم خميس او اثنين او ذلك لما ذلك. جاء في الصيحين حيث عايشة وضع عنها أن رفع سلم عليها فقال هل عندكم شيء قالت لا قال اذا اصبحت صائما نونية من بعد الفجر هذا قول اكثر اهل العلم قال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر يعني من الليل هنا أراد صوم الفريضة أو الواجب وعن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك قال لا صيام لمن لمجمع النية من الليل نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في تعجيل الفطر قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار أنسهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمال الأسلامي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر قال وحدثني عن مالك بن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان قال باب ما جاء في تعجيل الفطر تعجيل الفطر أي عدم تأخيره، عدم تأخيره لمن تيقن مغيب الشمس، لمن تيقن مغيب الشمس. أما من شك هل غابت الشمس أم لا، فهذا لا يعجل. فهذا إيش لا يعجل؟ إنما التعجيل لمن تيقن مغيب الشمس. فلو تيقنا مقيب الشمس وأفطر ثم خرجت الشمس لعله قد يحصل هذا تقيب الشمس بسبب الغيوم ثم يؤذن مؤذن اعتقادا أن الشمس قد غربت ويفطر الناس وإذا بالشمس قد يش قد خرجت مرة أخرى وهذا حصل قريبا سؤالنا عنه وحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخاري باب إذا غربت الشمس ثم ظهرت باب إذا غربت الشمس ثم ظهرت أي كيف العمل ما العمل؟ ساق حديث هشام بن عروة عن فاطمة زوجته أو زوج هشام أن أسماء قالت غربة الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأفطرنا ثم خرجت غربة تقول أسماء غربة الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم غربت قال أهل العلم إذا رأوا الشمس قد غربت غربت وأفطروا ثم ظهرت فلا شيء عليهم لهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء لم يأمرهم بالقضاء وقال بعض أهل العلم أنهم يقضون أنهم يقضون لكن الصحيح أنهم إذا تيقنوا أنها غربة غير مفرطين لا يأتي رجل الظهر يأتي غيم ويحجب الشمس قال غربة الشمس هذا ليس بصحيح إن مت يقون يكون إذا كان وقت القروب وقت إيش وقت القروب؟ قال عن سهل مرفوعا لا لا يزول الناس بخير ما عجل الفطر أي لا يزول بخير بخير لا يزول بخير لأنهم تمسكوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام هذه الخيرية تمسكوا بسنة رسولهم عليه الصلاة والسلام ما عدل الفطر أي لم يوخره كما يفعل الرافضة الشيعة الرافضة أو الخشبية كانوا يسمون الخشبية قديما كانوا إذا أرادوا أن يقاتلون يقاتلون بالخشب فقيلهم أين السيوف قالوا لا تخرج الله إذا خرج الإمام الغائب يعني المهدي عندهم مهديهم أما الآن فنقاتل إيش بالخشب لا لأنهم جبناء فيسمون بالخشبية يسمون بالخشبية قال الرافضة أو الخشبية أو الشيعة لا نفطر حتى تشتبك النجوم أي تخرج النجوم وهذا فعل اليهود في صيامهم فهم يشبهون اليهود في أكثر من 20 وجه الرافضة تشبه باليهود في أكثر من 20 وجه في العبادات وفي العادات في عباداته عباداتهم في عاداتهم لكرنا أمس العمامة المصمتة أمام اليهود الآن يلبس الرافعة والفطر لا يفترون حتى تجتمع النجوم كما يفعل اليهود وقال عن سعيد بن مسيب مرسلا لا زال نصب خير ما يعجل الفطر والمرسل إلى وجد له طريق آخر متصل صحه وهذا حديث قال ابن عبد البر أنه موصول عن أبي هريرة ويعضده حديث سهل قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عوف أو عن حميد من عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب حميد لم ي... لم يسمع من عمر شيئا فهذا منقطع وعثماء بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود يعني من جهة المشرق اذا غربت الشمس ترى المغرب نهارا الشفق وترى المشرق ليلا بدأ بايش به الليل والفجر ترى المشرق نهارا والمغرب ليلا العكس في المغرب ترى النورين جهة الغرب بسبب نور الشمس وجهة الشرق ايش ليلا ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا خرج النور من ها هنا فقد افطر الصائم ايش خرج النور يعني جهة المغرب والليل منها هنا يعني المشرق فقد أفطر الصعب قال ثم يفطران بعد بعد الصلاة وذلك في رمضان أي صليان ثم يفطران إذا وضع الفطور وأذن المؤذن فالسنة أن تأكل قبل أن تصلي يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا صلاة بحضر الطعام لا صلاة بحضر الطعام وكان ابن عمر يفطر ويسمع إقامة الصلاة بل كان يفطر ويسمع قراءة الإمام مالك. قال شيخ اسلام ابن تيمية من كان جائعا فهذا يجب في حقه يجب أن يأكل ثم بعد ذلك يذهب ويصلي أما من لم يكن جائعا فهذا يفطر ولو على ماء ثم يصلي وإذا رجع يأكل نعم قالوا, قال باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك ان عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى عائشة انا عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنبا قال صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني Wa'alamakum bima at-taqah Bima at-taqi Kala wa haddathani an malik An abdi rabbih ibn al-syaid An abdi bakar ibn abdurrahman ibn al-harith Ibn Hisham An a'ishata Wa ummi salama zawjain nabi Sallallahu alaihi wa sallam Anna huma qalata Kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yusbihu junban min jima' Ghaira ihtilam fi ramadhan Thumma yasum Kata Wahdatani an Malik an Sumeyi, Maula Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al Harith bin Hisham, an Nahu Sami Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al Harith bin Hisham, yang berkata, "Pun tu ana wa abi, ketika Marwan bin Al Hakam, yang menjadi Amir Madinah, mengenalkannya, Abu Hurairah berkata, 'Man asbah jundan, aftrah dalik al yom.' Marwan berkata, 'Aku bersumpah kepadamu, لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ فَذُكِرَ لَهُ عائشة كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أتغابوا أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنع فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على قالا فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالته فقال فقال مروان اقسمت عليك يا ابا محمد لا تركبن الدابة فإنها بالباب فلا تذهبن الى ابي هريره فانه بارذه بالعقيق فلا تخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريره فتحدث معه عبد الرحمن ساعه ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبر النية مخبر kalau <تصفيق> <تصفيق> أحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عيشة و أمي سلام زوجين نبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير اختلام ثم يصوم نعم قال باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان لو ان انسانا احترم ليلا واصبح جنبا فهذا صوم صحيح يختسل ويصوم لو ان انسانا جامع امرأته ليلا ثم تعب ونام على وجهه حتى أصبح فهذا يغتسل وصومه صحيح عبد كيف لو أن إنسان احتلم نهارا في نهار رمضان نهارا نام الظهر واحتلم فهذا يغتسل وصوم صحيح ولا شيء عليه قال باو ما جاء في الصيام الذي يصبح جنوبا في في رمضان كذا اذا طهرت المرأة ليلا ولوت الصيام لكنها لم تغتسل تعبت مثلا اذا أصبحت اختسلت وصومه صحيح عدم الغسل لا يتعلق بالفطر هذا كيف تأخير الغسل أو عدم الغسل لا يتعلق بصحة الصوم أو فساده لأن من من احتلم أو جامع ليلا وأخر الغسل هذا يقتزل وصيامه صحيح ساق المؤلف حديث عائشة عنها أن رجل قال لصهيله وهو راغب على الباب وأسمع ينصر إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فقال النبيع سلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأختص وأصوم أصبح جنوبا أي من غير احترام لأن النبيع سلم لا يحترم، يعني يأتي أهل ليلا عليه السلام ثم ينام لكن كان يتوضأ وينام يتوضأ وينام فقال هذا الرجل يا رسول الله انك لست لست مثلنا. كان يظن ان هذا الفعل خاص بالنبي عليه سلطة السلام. كان يظن ان تأخير الغسل الى إلى النهار من خصائص النبي عليه سلطة السلام. خصائص النبي كثيرة. فقال انك لست مثلنا. غفر الله لك ما تقدم منكم ما تأخر. فغضب رسول الله عليه سلطة السلام. قالوا والله إني لأرجو لا أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي إن هذا الأمر ليس خاصا فيني بل هو عام وحديث عائشة ومسلمة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام أنه مقالة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا من جماع غير احتنام قالوا أنه لا يحترم عليه الصلاة والسلام في رمضان ثم إيش يصوم؟ أي يغتسل ويصوم. ثم الساق حديث أبي هريرة الطويل أن أبي هريرة كان يقول من أصبح جرو فقد أفطر ذلك اليوم. يقول أبي هر أبي هريرة من جامع زوجةنا ليلا ثم نام وأصبح فقد أفطر. من احتلم ليلا وأصبح وهو محتلم فقديش أفطر وروى أبو داود بإسنادة الصحية عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح جنبا فلا صيام له فلا صيام له وهذا حديث منسوخ عند أهل العلم منسوخ فقول ابو هريرة من أصبح جنوبا ذلك يوم أفطر هذا منسوخ عند الجماهير فلما سمعوا من ذلك ذهب إلى أمهات المؤمنين أرسلوا رسولا فقالت أنه سلم كان يصبح جنوب ويقتسل ثم رجع ابو هريرة رضو الله عليه عن هذا القول لما علم بالنسخ رجع خلاص رجع عن قول من أصبح جلوبا فلا صيام له ترك هذا الغض ثم ساق حديث عائشة وملكة الذي مر قبل غليل فهذا مكرر مالك لا يكرر الحديث إلا نادرا جدا وهذا من عادات مالك في الموقف هنا كرر الحديث الذي قبله حديث كان يصوم جربا من غير احتيال في رمضان ثم يصوم هنا قال جاء يقول يصح جربا من, جميع من جميع غير جماع من جماع غير احتيال ثم يصوم فكان لا يكرر الا نادر جدا من عاداته نعم وقلنا يا إخوان أنه عسلم لا يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان لأن الاحتلام من الشيطان والشيطان لا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام نعم. قالوا قال باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلام زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله ما شاء فمراجعت امراته الا ام سلمى فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ل هذه المراه فاخبرته ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك فقالت قد اخبرتوها فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لا اتقاكم لله واعلمكم بحدوده قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي هي لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمر بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاء قال وحدثني عن مالك أنا بن نظر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته Annya katanya, ada Aisyah, suami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadhalah ialah suaminya Hunaik, dan beliau Abdullah bin Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, dan beliau saim. Fakatlah Aisyah, apa yang engkau takkan dengar dari ahli keluargamu? Fakatlah dia, dan beliau saim. Fakatlah dia, dan beliau saim. Fakatlah dia, dan beliau saim. Fakatlah dia, أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان القب في القبلة للصائم. قال بما جاء في الرخصة في القبلة للصائم القبلة وقذ المباشرة ومعنى المباشرة هو مس البشرة البشرة هذا لا تفطر الصائم. لكن أفضل للشاب لا سيما كان حديثة عهد بعرس أن يقبل زوجته في رمضان وهو صائم لكي لا يسترسل سيقع في المحظور يقع في الجماع لأن الشاب الذي جديد عهد بعرس إذا قبل أو باشر فهذا قد يستدرج به الشيطان أما الكبير اللي فهذا أمره هين أهوى من الشاب ساغ المؤلف حديث عطاء بن ساق وهو مرسل أن رجل قبل امرأتها وهو صاحب في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا أي ندم خاشي أنه فعل ذنبا هو جاهز لا حرجة في ذلك فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك يعني تسأل أمهات المؤمنين فدخلت على أم رضي الله عنها فذكرت لها ذلك، فقالت المسلمة: كان رسول الله يقبل هو صائم، لا حرج في ذلك. أنت تقبل زوجتك أو تلاعبها وأنت صائم، هذا لا يمنع. فرجعت إلى زوجها وأخبرته، فقال رسول الله: ليس مثلنا، كان يظن إيش أنه أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة قال ما شأنها قال تم سلمة كذا وكذا أي خبرت القصة فقال عليه الصلاة والسلام وقد غضب قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده أي محارمه لو كان حراما فأنا أبعد الناس عنه هذا ليس حرام مباحا وقالت عائشة رضي الله عليها كان رسول الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت يعني هي رضي الله عليها ثم ساق حديث يحيى ابن سعيد عنصاري أن عاتقه ابن زيد ابن عمر امرأة عمر كانت تقبل رأس عمر هذا مقطع يحيى بن سعيد لم يدرك عمر وهو صاعن فلا ينهاها ثم ساق حديثه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابن البكر صديق دخل على عمت عائشة عمت فقال له لماذا لا تقبل زوجتك قال انا صائم اقبلها وانا صائم قال نعم ايضا ان الصيام لا يمنعك لكن الافضل الافضل ان يبتعد فالرجل في لم لا يسترسل ثم يقع في محضور ويفسد عليه صومه نعم ثم نعم ثم أخ شيخ قال عن زيد بن أسلم أن بهرير وسعد من مقاس كانوا يرخصان في قبل الصائم أي لا يريا فيها بأسا نعم بابه. قال باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم قال حدثني يحيى عن مالك Anahu balagahu anna aishata zawjinnabi sallallahu alaihi wa sallam Kanat iza zakarat anna rasulullah sallam yuqabbil wa huwa sa'im Taqul wa ayyukum amlaku linafsihi min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Qala Yahya, qala Malik, qala Hisham ibn Uruwa, qala Uruwa ibn Zubair Lam aral qubla ta li sa'im tadu ila khair Qala wa haddathani an Malik, an Zaid ibn Aslam أن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان ينها عن القبلة والمباشرة للصائم قال باو ما جاء في التشديد في القبلة الصائم أي تركها والنهي عنها عن عائشة أن أنفسنا كان يقبل وهو صائم وتقول وأيكم أملك لنفسه يعني ايش لشهوته من رسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إذا جاءت الشهوة شهوة الإنسان فإنه ربما ينسى الصيام ويأتي الشيطان يسترد به هو وزوجته ثم يقع في المحظور. لكن لو انه استعاذ بالله من الشطر رجيم وابتعد عنها فهذا لا شك انه افضل, افضل له قال قال عروة لم ارى القبلة الصام تدعو الى خير اي لانه قد يستدرج في القبلة ثم يتوسع ثم يتوسع واذا به وقع في محذور فقال لا تدعو الى خير وعن أعطاه ابن يسهر أن ابن عباس سؤال عن الغبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ يعني الشايب الكبير الشايب قبل ولا ما قبل واحد سواء لكن الشايب فرق قال وكرهها للشايب هذا روية فيه حديث صحيح أوه ابن عبي شيبة عن ابن عباس قالنا رسوله سلم رخص للشيخ الكبير وعن نافع عن ابن عمر كان ينهى عن عن القبلة والمباشرة للصائم المباشرة من البشرة أي مس البشرة البشرة وإنه هنا إخوة من باب التحرز حتى لا لا يتدرج ويقع فيما لا تحمد عقباه نعم قال باب ما جاء في السيام في السفر قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عدبه بن مسعود أن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ القديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عمل فتح بالفطر وقال تقواوا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على راسه من العطش او من الحر ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفه من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدي دعى بقاده فشرب فافطر الناس قال وحدثني عن مالك بن حميد الطويل أن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروى عن أبيه أن حمزة بن عمر الأسلامي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروى النبي أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروى ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام <تصفيق> قال باب ما جاء في الصيام في السفر الصيام في السفر له حالتان إحداهما أن تلحق مشقة فيه مشقة فهذا لا يجوز قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر هذا حال المشقة لأن جاء في قصة أن رجلا أغمي عليه فقال أن نبع شلم ما شأنه قالوا يا رسول الله صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر روح البخاري. الحالة الثانية عدم المشقة فهنا هو هو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفتر كما لا على سسام لحمزة ابن عمرو إن شئت فصوم وإن شئت إيش فأفتر إذا لو حالتان أصلا في السفر الأولى أنت تلحق بشقة فهذا يجو في حق إيش الفطر لغون مسلم ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثانية لا تلحق مشقة فهذا انشاء صام وانشاء افطر اي هو في الخيار ساق حديث ابن عباس ان رسول الله عليه السلام خرج الى مكة عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد وهو موضع في مكة ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فأحدث من أمر رسول الله سلم أي آخر, أيش آخر أمر رسول الله وسلم أفطر لكي يتقوى الناس في دخول مكة وعنا يبكر مع عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله عليه وسلم عدم ذكر الصحابي في الإسناد ما يضر من الاتفاق لأنهم كلهم عدود رضو الله عليهم لكن من عادات البيهقي في سننه إذا جاء فيه حديث مثلا عن رجل من الصحابة هكذا أو عن بعض أصحاب رسول الله عليه السلام يسميه مرسلا يسميه مرسلا لكن لم يرد المرسل الضعيف انتبهوا إنه أصطلاح خاص فيه لذلك إذا نظر ناظر في سنة البيهق الكبرى في كتاب الطهارة عن رجل صحب النبي عليه السلام قال نهر سلم أن يختص الرجل بفضل مرة ومرفض الرجل قال بهقي حديث مرسل حسن مرسل إيش حسن مرسل أي صلاح عنده وإذا لم يذكر الصحابي يسمى مرسل وإلا هو حسن إسناد عرفت كيف فهو رحمه الله عليه يعني آآ آآ لم يرد بقوله مرسل رد الحديث فتربهوا لكن كان العلماء في كتب المصطلح يربهون على هذا الأمر الشهد قال عن بعض أصحاب رسول الله عليه السلام أن رسول الله عليه وسلم أمر الناس في سفر عام الفتح بالفطر وقال تغول عدوكم وصام رسول الله عليه وسلم يعني لا تلحقوا ما فصام أما تلحقوا ما فليش يؤمرون قال أبو بكر يعني إبن عبد الرحمن قال الذي حدثني يعني من الصحابة لقد رأيت رسول الله بالعرض يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر ثم قال لرسول الله عليه السلام ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت فلما كان رسول الله بالكديد دعا بغدح من ماء شرب لكي يفطر ايش يفطر الناس ولا تلحقوا مشقة وقال أنا كنا نسافر مع النبي سلم فلا يعيب الصائم على على المفطر ولا المفطر على الصائم يعني كنا نسافر مع النبي سلم من الصائم ومنه إيش المفطر؟ الذي تلحق مشقة صام؟ والذي الذي تلحق مشقة أفطر؟ والذي لا تلحق مشقة إيش صام وإيش أفطر؟ ثم ذكر الحديث. حمزة بن عمرو الأسلمي قال للرسول صلى الله عليه وسلم يوصل إني رجل أصوم فأصوم في السفر فقال له إن شئت تفسم إن شيء تعيش فأفطر أنت في الخيار وكان ابن عمر لا يصوم في السفر آي يأخذ بالرخصة كان ابن عمر يأخذه بالرخصة وكان عرو بن زبير يسافر في رمضان قال عروه، قال هشام ونسافر معه فيصوم عروه ونفطر نحن فلا يمرنا بالصيام واضح نعم قال باب ما <تصفيق> نعم قال باب ما يفعل من قدم من سفر او اراده في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك Anahu balaghahu anna Umar ibn al-Khattab Kana iza kana fi safarin fi ramadhan Fa'alima anahu dakhilul madina min awali yaumih Wa dakhala wahua sa'im Qala Yahya qala Malik Man kana fi safar Fa'alima anahu dakhilun ala alihim min awali yaumih Wa tala alahu alfajar qabla an yadkul Dakhala wahua sa'im Qala Malik Wa iza arada an yakhruja ramadhan فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفترة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء قال باب ما يفعل من قدم من سفر أي مسافر قدم على أهله ماذا يفعل؟ او اراده في رمضان اي اراد ان يسافر في رمضان رجل هنا في جاوى في بيته اراد ايش أن, ان يسافر قال او اراده في رمضان اي اراد السفر ايش في رمضان ماذا يفعل قال بعض اهل العلم ان المسافر إذا قدم على أهله نهارا، فإنه يمسك، فإنه إيش يمسك، احتراما لشهر رمضان، ووقد كل صاحب عذر لو أن مرأة طهرت نهارا أو مريضا أفطر ثم شوفيه نهارا او غير ذلك منه العذار ممن زال عذر نهارا فهذا قال العلم انه يمسك احتراما للشهر وان لم يمسك فلا شيء عليه لانه افطر بعذر شرعي قال مالك انه بلغ عن عمر أنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم إذا كان في الطريق وعلم أنه قد يدخل صباحا فإنه يصوم فالمسافر إذا علم أنه سوف يقدم على أهله نهارا في أول النهار فإنه يصوم قال مالك من ما كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم دخل وهو صائم ثم قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان يعني سافر فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فأنه يصوم ذلك اليوم الصحيح أنه من نوى السفر في رمضان له أن يفطر قبل أن يخرج الصحيح أن من نوى السفر له أن يفطر رواية عن بعض الصحابة ل لعله بصره ابن عبي بصرة كان إذا ردى أن يسافر قالوا قالهم قدموا لي الغداء قدموا لي الغداء قال ما يكفر الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان هو الآن مترخص والزوج أيضا إيش مترخصة قال يجوز يجزه ايش ان يجامع زوجته كان مسافرا ثم نزل على اهله نهارا فوجد الزوجة طهرت نهارا واقتسلت هنا ايش ان يجامعها ولا شيء عليه نعم قال باب كفارة من افطر في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب an Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf an Abi Hurairah ta'anna rajulan aftara fi Ramadhan fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukaffir bi ithqi raqabah aw siyami shahrayn mutatabi'ain aw it'ami sittina miskina fa la ajid Fa'utia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arqit tamr fa qala khudh hadha fa ttasaddaq bih wa ya Rasulullah Ma ahadun ahwaja minni Fadahika Rasulullah SAW Hatta badat an yabuh Thumma qala Qul Qala wa haddatini an malik An atai bin abdillah al-kurasani An si'id bin al-musayib Annahu qal Ja'a'arabiun ila Rasulullah SAW Yathribu nahrah Wayantifu sha'rah Wayakulu halakal abad Fakala lahu Rasulullah SAW Wa madhak فقال أصابت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تقرأ قبها؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تهدي أبدنا؟ قال لا. قال فجلس. فأطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق التمر. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أحد أهوج مني. فقال قل له يوما ما كان ما أصابت Kata Malik, "Allah ta'ala. "Fasealto Syaid bin Al Musayib, "Kem di dalamkala air manah thamar? "Fakatama antara lima belas sahingga dua puluh. Kata Malik, "Samiatu ahli al ilm yaqoolun, "Tidak ada yang makan dua hari dalam ramadhan, "dengan kesalahan ahli-nya sehari atau tidak. "Kafara yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "bagi orang yang disakiti sehari dalam وانما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا احب ما سمعت فيه الي نعم قال باب كفاره من باب كفاره من افطر في رمضان المسلم في رمضان منهي عن امرين منهي عن امرين عن منقصات الصيام وعن مفطرات الصيام منهي عن أمرين الأول منقصات منقصات الصيام أي الأمور التي تنقص أجر الصائم الغيبة والنميمة وسب الناس وغير ذلك في نهار رمضان جاء في البخاري من حيث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ليه لهذا ينقص أجر الصائم هذه المنقصات الأمر الثاني المفطرات منهي عن المفطرات وهي نوعان نوع مجمع عليه أجمع الأمة عليه أجمعة الأمة عليه وهو الأكل والشرب تعمدا في نهار رمضان تعمدا وهذا قيد فإن أكل أو شرب ناسر فلا شيء عليه إنما أطعمه الله وسقاه الثاني الجماع الجماع هي عن؟ فإذا جامع تعمدا فقد فسد صومه وأثم وعليه الكفارة وعليه القضاء أربعة أشياء فسيد الصومه واسم عليه عليه الاسم وعليه الكفارة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد عفان فإن لم يستطع في إطعام ستين مسكين هذه الكفارة المغلظة جاءت الكفارة المغلظة في الجماع في نهار ربان في الظهار في القتل الخطأ إذن منهي عن الأكل والشرب تعمدا وما يقوم مقامهما ما يقوم مقام الأكل والشرب كالفيتامينات الأبر المغذية الأبر المغذية تفطر الصائم أما الأبر غير المغذية فإنها لا تفطر الصائم والجماع أو أنزل بشهوة أو أنزل بتقبيل أو نحو ذلك. أما إن أنزل بباحتلال فلا شيء عليه. ومن المفطرات إذا حاضت المرأة أو نفست فقد فسد صومها. وهناك أمور مختلف فيها مختلف فيها كالحجام للصائم هل تفطر أم لا وكتعمد القي هل يفطر أم لا وغير ذلك من الأمور المختلف فيها أما بالنسبة إلى الحجامة الصائم الدم نوعان الدم نوعان دم قليل هذا لا يضر الصيام دم قليل دم لاجل التحليل تحليل الدم مثلا أو دم خرج من ضرس أو جرح هذا لا يفطر الصائم والثاني دم كثير كثير غزير اما بسبب حجامة او بسبب تبرع دم او نحو ذلك هذا الصحيح انه لا يفطر الصائم الصحيح انه لا يفطر الصائم احتج من يسلم وهو صائم، رواه البخاري وقال أنس كورهة الحجام للصام في أول أمر ثم رخص له وهو أهل السنة وصحة الألباني وغيره وذهب ابن الشافعي وابن حزم وطايفة من أهل العلم إلا أن الحديث منسوخة حديث أفطر الحاجم والمحجوم عرفت كيف؟ لكن أفضل للمسلم إذا أراد أن يحتجم أو أراد أن يتبرع بالدم أن يكون ليلا أي بعد بعد الإفطار. لكن لو أنه حتجم حاملاً صلاح حرج في ذلك إذا كان لأمر لا بد له من. وأما تعمد القي من تعمد القي فهذا أفطر. وأما من لم يتعمد القيء فهذا لم يفطر قال عليه الصلاة والسلام كما في حيث أبيه أبيهريرة من استقى أي تعمد الالف والثاء الطل الطلبية فعليه قضاء ومن لم يستغف فلا قضاء عليه أي صوم صحيح والحديث في صحة خلاف لكن الصحيح أنه ثابت هنا لك كثارت من أفطر في نهار رمضان وذكر حديث أبي هريرة حديث عظيم ذكر الحافظ بالحج فتح الباري كتاب الصيام قال أخرجا أحد شيوخ مشايخنا من هذا الحديث الفائدة وفائدة هذا الحديث الذي بين عيدين أخرج منه أحد شيوخ مشايخه الفائدة إيش وفائدة يعني ألف واحد استنباط من هذا الحديث فوائد قد يستغرب الرجل يقول كيف استنباط هذا العدد الهائل من الفوائد لكن هذا الأمر لا يستغرب زار الشافعي الإمام أحمد رحمة الله عليهما فقال الإمام أحمد الشافعي لماذا لم تقوم الليل البارحة يباله لا ألم تقوم الليل؟ فقال كنت أتأمل الحديث يا أبا عمير ما فعله عن نقير؟ فخرجت منه أربعمائة فائدة. شوف يتأمل فقط خذ منه أربعمائة فائدة. فشاهدنا قد جو الإنسان فهماً. وقوة السنباب كما قيل عن ابن خزيمة كان يلتقط الفوائد بمنقاش فوائد الحديث أشاهد أن الكتاب الذي فيه الفائدة كتاب المفقود نسمع عنه لكن مفقود وهذا الحديث لو تأمل فيه متأمل وجمع طرقه وجمع الأقوال ربما يصل إلى هذا العدد ربما لا الفهمنا ليس كيفهم يفهم غير وائل اللي جمع الفائد أو فائد هو الحافظ العلائي صاحب كتاب رواة المراسيب ما كنت فيه حد مرات أتأمل الأحاديث أو الروايات التي جاءت في هذا الحديث فكنت يعني كلما مرت في بالي فائدة كنت أعيدها على أوراق. وصلت يعني فوائد كثيرة جدا. سبحان الله قدر الله أنتذهب هذه هذه أوراق ضاعت الإنسان إما يقيت في كراسة أما في ورقة من هنا وورقة من هنا فانها عرضة إيش للضياع فأذكر الله علّم أني وصلت إلى ثلاثمائة فائدة ثلاثمائة وسبعين أتوقف والله أعلم الشاهد على أيام هذه القليلة قبل أن أتي هنا إلى أندريسيا أخذت جازة شهر من العمل قلت أن أريد أن أنشط وأريد أن أريد التي جمعته قليلاً فأصبحت أجمع من هنا ومن هنا ومن هنا وصلت الأعلى الآن أربعمائة فائدة عند الآن مغيدة في كراس كبير سمنها الفوائد الحسان المستنبطة من حديث المجامع في رمضان لعل الله عز وجل أني موت في العمر وأن يمكن لنا أن نصل إلى ألف، أما الآن يعني هو يترك حتى يعني يسر الله عز وجل لنا، لكن سوف أعطيكم يعني بعض الفوائد مما يحضرنا الآن حتى نختم الدرس. كم الآن ساعة؟ ساعة نصف. ساعة نصف. نعطيكم بعض بعض الفوائد لانصل 100 فائدة اللي و... كانت اخت في هذا الدرس نقول الحمد لله رب العالمين الفائدة الاولى قال ابو هريرة جاء رجل الى النعس لن فقال هلكت الاولى لم يذكر اسم هذا الرجل تعمدا لأن من فعل أمر من من أمور فين بغي؟ هل يشتري عليه؟ الفائدة الثانية قيل أنه البياضي عمرو بن سلم البياضي لكن الصحيح أنه ليس هو بل, بل هذا رجل آخر والبياضي ظاهر من زوجته في في رمضان ثم جاء سامحه بالليل، كما ذكر ذلك من حيث فتح الباري. قوله هلكت يا رسول الله هلكت؟ قال ما أهلكك؟ في بيان أن أن الذنوب مهلكة لأصحابها. قوله هلكت يا رسول الله؟ فيه رد على المرجئة. الذين يقولون لا يضر مع الذم مع الإيمان إيش مع الصيام؟ فنقال هلكت وأغره أن يسلم؟ أنه إيش؟ أنه هلكة؟ فضره إيش؟ الذم في رد على الخوارج الذين يقولون أن فعل كبير كافر الجماعة في نهار رمضان من الكبار كما ذكر أهل العلم لأن فيه كفات المغلوبة فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن صاحب الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر أي في منزله لم يقوله النبي إن صلى الله عليه خرجت من الإسلام ولا يدخل في الكفر. فيه رد على الصوفية الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قال هلكت قال ما أهلكك أي لم, لم يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب لا عرف إيش ما الذي أهلكه ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الخير ومست السوء فيه رد أيضا على الصوفية وغيرهم الذين يقولون إن الولي معصوم. عن الخطأ والزلل خير الناس الصحابة خير الأولياء وهذا حديث رد عليهم هذا الصحابة جليل وقع في هذا الأمر فيه رد على القدرية الذين يحتجون بالقدر الصحابة لم يحتج بالقدر لم يقول يا رسول الله أمر مقدر علي عرفت كيف لأن المعائب لا يحتاج فيها بالقدر إنما يحتاجه في في إيش المصاعب وهذا ليس مصيبة في رد على الجبرية لرسحابي لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إني مجبر في تكون عليه الكفارة لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم عنده مجبر ولا شيء عليك الجبرية يقولون الإنسان كالريشة ليس له تحكم ولا قدرة فيه بيان أن الإيمان يزد وينقص نقصانه المعاصي ذاك عده هلكة فيه بيان جواز الجلوس في المسجد غير الصلاة كما جاء جاء رجل ونعسلم وأصحابه في المسجد فيه بيان مجالسة العلماء في المسجد فيه جواز الفتية في المسجد فيه بيان أن من وقع في أمر يسأل أهل العلم فسألوا أهل الذكر كتباء تعلمون فيه بيان أن الذي يسأل هو العالم ولا يسأل غيره فيه بيان أن الطلاب إذا كانوا بحضه الشيخ لا يتكلمون لم يتكلب أحد من الصحابة عليهم. تعدبا جاء في بعض الروايات أنه كان يضرب رأسه من شدة الأمر قال الصيوط في التوشيح فيه بيان أن من وقع في معصية كهذه فلا حرج أن يضرب نفسه فيه بيان أن النفس اللوامة تلوم صاحبها لا أقصب من يوم القيامة ولا أقصب بالنفس اللوامة هي هي, هي هي التي تلوم صاحبها على فعل الذنب فيه بيان معرفة السلف لقدر الذنوب قال هلكت هلك الأبعد في الولاي قال احترقت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا الصائم قول وقعت فيه بيان جواز استعمال الكناية لم يقل جامعت قال وقعت في رواية وطعت فيه بيان استفصال المفتي من المستفتي ما بك مانا ما فعلت وهكذا فيه بيان توضيح السؤال يكون واضحاً وقعت على مرأتي وأنا فيه بيان عدم الاستحيا في العلم والفتيان. عدم الاستحياء في العلم والفتيان. قال وقعت على مرأتي وأنا لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حوله من الصحابة. قال له أن اعتق رقبه فيه بيان أن من وقع في جماع رمضان عليه أن يعتق رقبه كفاره فيه بيان أن الكفارات لا تكفي إلا مع توبة تقول في الحديث واستغفر الله لا بد من التوبة مع الكفارة قوله اعتق رقبة جاء مطلقة قال أهل الأهل العلم أراد مؤمنة رياشا على آية القتل فيه بيان أن الكفارة تكون اعتق رقبة مؤمنة فيه بيان أن هذا رجل جائز التصرف جائز التصرف أي بالق عاقل هذا جائز التصرف رشيد بالق عاقل رشيد هذا جائز إيش التصرف؟ لأن العتق لا يصح إلا من جائز التصرف العتق لا يصح إلا من جائز التصرف لأن المجنون لا يصح منه عتق. الصغير لا يصح منه عتق السفيه لا يصح منه عتق ذلك قال أهل العلم العتق لا يصح إلا من جائز التصرف هذا الرجل جائز التصرف قوله اعتق رقبة العتق يكون إما بشرائها الرقبة واعتاقها أو تكون عنده ويعتقها إما أن يشتري الرقبة بالمال وإما أن تكون عنده ويعتقها فيه بيان أن من كان له نصيب في عبد له نصيب في عبد وأعتق نصيبه لا يجزئه ذلك لو أن اثنين اشتركا في عبد فأعتق لك رجل إيش نصيبة، والآخر لم يعتق نصيبة. ماذا يسمى هذا العبد؟ مبعض يسمى إيش؟ مباعظان. المباعظ هو نصفه حر ونصفه عبد. فإذا كان هذا المجامع شريك في في في عبد، فأعتق نصيبة هنا لا يجزئه ذلك. نعرف كيف؟ هلا اعتق رقبه قالوا أن فيه بيان أن كفارة الجماع أول ما يبدأ باعتق رقبه فيه بيان أن الرقبة كما أهلك نفسه بالذنب أعتق رقبه مقابل هلاك نفسه قال لا أستطيع ذلك أو لا أملك لا قال لا أملك ما أعتق به رقبة فيه بيان أن المسلم يعامل بالظاهر في أمور الدين وقال لا أستطيع خاص لا يستطيع فيه بيان رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يقلض على هذا الرجل لم يقلض عليه فيه بيان أن من وقع في معصية ليس فيها حد ليس فيها حد وجاء تائبا فإنه لا يعزر فإنه ليش لا يعزر من وقع في معصية ليس فيها حد من الحدود وجاء نادما فانه لا يعذر لا يسجن ولا يضرب ولا غيره قال لا أستطيع ذلك قال فصم شهرين متتابعين فيه بيان أن الصيام يأتي بعد العتق إذا كان لا يصدر العتق فيه بيان أن الصيام لا بد أن يكون شهرين متتابعين فيه بيان أن التتابع شرط في الكفارة ومن أفطر يوما من من هذا التتابع لغير عذر أعاد من جديد ومن أفطر يوما لعذر يكمل تتابعه. قوله فصم شهرين أي الشهر القمري الشهر القمري قال لا أستطيع ذلك أي لا أستطيع صيام الشهرين قال فأطعم ستين مسكينة فيه بيان أن الإطعام يأتي بعد بعد الصيام إذا كان لا يستطيع ذلك فيه بيان أن الكفارة مرتبة هكذا فيه بيان أن رواية التخير التي في الموطة شاذة كما نص على ذلك ابن عبد البر وغيره من الحفاظ، لأن مالك خالف ثلاثين راوي راول خالف ثلاثين راول رووها عن الزهري مرتبة، بل ثبت عن مالك أنه روى حديث مرتب فيه بيان أن اختصار الح الحديث إذا كان يخل بالمعنى فإنهم لا يختصر مالك اختصر الحديث وأخل في المعنى لذلك منع العلماء من اختصار حديث كان يخل في المعنى قال فأطعم ستين مسكينا المسكين مأخوذ من السكون وهو عدم الحركة فسمى مسكينا لعدم حركته فيه بيان أن الفقير يشمل المسكين والمسكين يشمل الفقير فيه بيان أن, أن مصرف الكفارة المساكين فقط مصرف الكفارة المساكين فيه بيان أن من أطعم أقل من ستين لا يجزئه ذلك كم أصلنا الآن؟ اه سبعة وثلاثين اه يلا فيه بيان أن من و... من لم يجد إلا عشرة ولم يجد غيرهم قط فلا حرج أن يطعمهم ست مرات حتى يبلغوا ستين قاله طائفة من العلم ورخ ورجحه ابن عثيمين فيه بيان أن الإطعام يكون نصف صاع لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين قال لا أستطيع أو لا أجد ما أطعم فيه ستة مسكينة أي فقير ما ما أستطيع فيه بيان جواز ذكر الحالة حال الاستفتاء وفيه بيان جواز لكر الفقر عند ولي ولِلأمر، فقال النبّي سلَّم اجلس فجلس. فيه بيان أن الأصل في أوامر النبّي سلَّم للوجوب أن الأصل في أوامر النبّي سلَّم للواجب. قال اجلس فجلس كما في الصحيح. فيه بيان أن الأصل في الأوامر للفورية، ليس للتراخي. أجلس جلس مباشرة للفورية فيه بيان جواز الجلوس في المسجد من غير تحية المسجد وتحية المسجد سنة لأن النبي سلم لم يؤمر إيش بصلاة ركعتين قال أجلس فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله أجلس غير ينتظر الوحي وقيل ينتظر الصدقات فيه بيان جواز الكلام قبل السلام الرجل قال أهلكت ولا مسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهلكت جواز الكلام قبل السلام فيه بيان أن المعاصي أو أن عظم الذنب قد ينسى فاعله أشياء كثيرة كما عن سائر السلام ما سلم أن السلام لعظم الذنب فيه بيان أن السلام سنة ذاك لا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم لأنه سنة قال أجلس فجلس فجاء رجل على حمار معه عرق والعرق هو المكتل المكتل هو ما يصنع من السعف يوضع فيه الطعام يسمى السطل أو يسمى زبيل فجاء رجل على حمار يسوقه عليه مكتل إلى النبي سلم فيه بيان أن الصدقات تعطى ولي الأمر فيه بيان جواز جمع الصدقات في المسجد فيه بيان أن الحمار طاهر لأنه وضع الطعام على ظهره فيه فيه بيان جواز وضع الاحمال على الحيوان إذا كان يطيق ذلك فقال عليه السلام أين السائل قال ها أنا ذا يا رسول الله قال خذ هذا وتصدق به قولي خذ هذا في بيان جواز الهبة جواز الهبة وحبة. قوله خذ هذا في وتصدق به جواز فيه بيان جواز الهبة المشروطة وهو مثل الملكية جواز الهبة المشروطة خذ هذا وتصدق به. قولة خذ هذا وتصدق به فيه بيان جواز الإعانة على الصدقة على الكفارات جواز الإعانة على دفع الكفارات. أعانوا هنا فيه بيان جواز إعطاء الفقير من بيت المال فيه بيان أن ولي الأمر يدفع الكفارات على المحسرين لعل هذا يكفي والله علم صلى الله وسلم على سيدنا محمد في أساس نقرأ عليكم جي. هذا سائل يقول هل تقفي النية مرة واحدة في أول الشهر أم لا بد من كل ليلة الصحيح النية واحدة من أول الشهر نعم. ما لم يقطع الصيام إذا قطع الصيام فانه ينوي نعم هل هناك أفضلية في السفر عند عدم المشقة الصوم نعم يقول الأفضل أن يصوم يأخذ باللخصة نعم إذا جامع الرجل أهله وهو صائم سوما نافلة هل عليه كفار مغلظات لا لا لا شيء عليه هذا من الفوعد كما ذكرناها. نعم ما حكم الإنسان المغمى عليه في نهار رمضان أو فاقد الشعور في رمضان ساعة أو أكثر ثم يدرك نفسه بعد ذلك إذا أكمع عليه في نهار رمضان ثم أثاقى بالليل صيامه صحيح نعم رجل سافر بنية أن أن يجامع أهله من غير أن ي أن لا لا هل سمحيله أتفق الله ون نبيس يقول إن من الأعمال بنيات يقول فيه منظوما يقول وعمل لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته فإنما الأعماله بالنيات كما كما أتى في خبر الثقات اعمل لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته إذا راد أن يحتاله نسكر عليه على الطريق لا يجوز له ذلك إذا فعل هذا فعليه كفار نعم. هذا يسأل عن المعاش مباشر شيخ يقول قبل امرأته وهو صائم حتى يدخل ريقها في فمه فما الحكم ما في شيء الله أعلم في الله سيدنا محمد ازاكم الله و الله اليكم